السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا الدرس هو آخر درس قبل رمضان إن شاء الله تعالى ونسأل الله أن يجعله حسن الختام لهذه المرحلة الأولى. وعنوان الدرس أسباب حياة القلب وأغذيته النافعة حياة القلب وأغذيته النافعة فالطاعات كلها لازمة لحياة القلب ونخص بتفصيل الذكر هنا ان شاء الله تعالى خمسة لضرورتها لقلب العبد وشدة الحاجة إليها وهي ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن واحد اثنين الاستغفار ثلاثة الدعاء اربعة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خمسة قيام الليل خص هذه الطاعات لضرورتها لحياة القلب أما عن ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن يقول الشيخ حفظه الله الذكر هو المنزلة الكبرى التي منها يتزود العارفون مسألة الذكر ومسألة تلاوة القرآن أفضل الذكر تلاوة القرآن ولكن في فرق ان قراءة القرآن ليس كل الإنسان يقرأ وحفظ القرآن ليس كل انسان يحفظ القرآن أما الذكر فهو متيسر لجميع المسلمين صغارا وكبارا ذكورا وإناثا وفي جميع الأحوال وسبحان الله كما أن الهواء متيسر متيسر جدا ومهم جدا بل ربما يكون الهواء بالنسبة لحياة البدن أهم شيء فكذلك الذكر متيسر جدا ومهم جدا لدرجة أن يكون هو أهم شيء فمسألة الذكر هذه مسألة في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة لأنك لما تضيع الأهم والايسر يبقى تتعب كثير كتير جدا وتنتج قليل تنتج قليلا فهذا من قلة الفقه أن تتعب كثيرا وتربح قليلا في واحد بيشتغل بيشتغل شغل صعب ومكسبه قليل وبيشتغل 12 ساعة و14 ساعة وعلى العكس في واحد تاني يكون شغله أقل ولكن ربحه أعظم ففي الذكر يكون عملك أقل من ناحية الجهد وأكثر من ناحية الوقت وربحك أعظم ربح إن شاء الله تعالى وقال الحسن البصري تفقدوا الحلاوه في ثلاثه اشياء في الصلاه وفي الذكر وفي قراءه القران يجمع هذه الثلاثه صفه واحده ايه هي ان الاخ اسمه ابراهيم ايه هي بقى الحاجه اللي تجمع الثلاثه دول انا قلت إيه ايه اللي يجمع اللي ممكن تقول الصلاة ممكن صح الصلاه صلاة تجمع الذكر وتلاوه القرآن وهم كلهم يعني الله تبارك وتعالى سمى الصلاة ذكرا وسمى القرآن ذكرا إننا نحن نزلنا الذكر وأقم الصلاة لذكري فهذه كما قال الحسن البصري فقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء الله تبارك وتعالى يقول وإنها عن الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ليه ليه على غير الخاشعين كبيرة لأنك لما بتصلي من غير خشوع بيبقى عبء ثقيل جدا أنك تخلص الصلاة والإمام يطول والإنسان اللي بيسرع وبيصلي نقر ده بيصلي بسرعة جدا عايز يخلص لأنه لا يشعر بها لا يشعر بها فبيعد ركعه وسجدتين وركعه وسجدتين وتشهد ويبقى عايز يختصرها باي مجهود انه لا يشعر بها فبتبقى عباره عن إيه روتين بالنسبه له ولذلك صلاه التراويح قبل الصحوه الاسلاميه الناس كانوا بيصلوا التراويح في البلد صلاه تقطع النفس يعني ما تلحقش تقف تلاقي ركعه ما تلحقش تركع تلاقي رفع صلاه يعني بتنفر الناس فانت عايز ما تستطولش الصلاة تخشع في الصلاة عايز الصلاه تبقى خفيفة على قلبك ما تحسش بالعجلة تخشع في الصلاة طيب ليه انت ما تيجي تذكر ذكر بسيط خلص سبحان الله وحمده مت مرة تلاقيك يعني ايه في حالة كده من المجاهده لان انت بتعد بس انت عايز تخلص المية سبحان الله وحمده انت عايز تخلص المية طب لا اله الا الله وحده شريكه لا له الملك والحمد لله كل شيء قدير طويله شويه انك بتدور على الاخر تيجي تقرع الورد وتبص تقلب الصفح كده وتشوف انت خلصت ولا السوره كم صفحه ولا السوره كم ربع يبقى انت بتعد فلما انت يكون بتعد يثقل عليك العباده لان انت ما مستمتع بالعباده ولا حاسس فيها فبتبقى على النفس شقه وثقيله على النفس ايه اللي يخففها انك تعيش مع العباده لو عشت مع العبادة تتانى ما تحسش بالوقت ليه أنت في المسجد غير برا المسجد في المسجد في بعض الناس ما يعرفش يقول أذكر بعد الصلاة ليه مت تسبيح 33 و33 و33 و33 واحد وبعد الصلاة يخرج ممكن ينتظر واحد كان بيصل السنة ممكن يقف مع واحد تلت ساعة أو أكتر أو أخرى لانه عايش الوقفة اللي وقفه هو عايش معاه فما بحسش بالوقت إنما في الذكر ما هوش عايش في الذكر فبيحس بالوقت ويثقل عليه فانتبه لهذه الفائدة نفعنا الله وإياكم بها فوائد الذكر ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم الوابل الصيب ذكر للذكر أكثر من سبعين فائدة منها أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره يبقى أنت في الكابوس لما تقول لا إله إلا الله الكابوس انته تقرأ ايه الكرسي الكابوس انته تذكر الله الكابوس انته يبقى أنت حاربت الشيطان بإيه؟ وانت نايم يعني خلي بالك من دين حاربته بإيه بالذكر يعني لدرجة مش قادر تنطق الذكر اول ما تنطق الذكر يتركك الكابوس ما يقدرش قوم الذكر ينهزم وينكسر وينقمع ويرضي الرحمن عز وجل ويزيل الهم والغم والحزن ويجلب للقلب الفرح والسرور والبص بشرط أن تذكر الله بحضور قلب ومنها أنه يقوي القلب والبدن وينور الوجه والقلب ويجلب الرزق كل هذه فوائد يعني تحتك شرح ولكن يعني أنا مر عليها سريعا ومنها أنه يكسو الذاكرة المهابة والحلاوة والنظرة ويرثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب راحة الدين ومضار السعادة والنجاة هذه الأحوال أحوال مجرب يعني ابن القيم بيذكر فوائد الذكر مش بص في كتاب البحر الرائق وبيذكرها زينا كده لا ده هو اللي أنا أتوقعه يعني هو بيترجم بي مشاعر ابن القيم بيترجم مشاعر ولذلك أنت ممكن ما تجدش هذه الفوائد إلا في الوبل الصي وبيترجم المشاعر اللي حس بيها وعشها مع الذكر ومنها أنه يورث المراقبة حتى يدخل العبد في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه ويرثه الإنابة والقرب فعلى قدر ذكر العبد لربه يكون قربه منه وعلى قدر غفلته يكون بعده عنه ومنها أنه يورث ذكر الله عز وجل للعبد قال تعالى فذكروني أذكركم يعني واحد متعود الذكر احيانا يذكر الله هو مشغول هو وعمل وعمال بيبص على الحفره وبيبص على كذا وبيحاسب الزبون وبعدين هو بيقول سبحان الله وبحمده او استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله طيب ده كويس ولا ولا امتنع عن الذكر قال أهل العلم والله ان ذكر الله بلسانه فقط أفضل افضل من ان يذكر الله لعل في جارحه شغاله في الطاعه لا لسان انما لو وافق القلب اللسان فهذا الافضل وهذا الأحسن ولكن لا يمنع من, إيه؟ من الذكر لما يكون مشغول يقول انا أذكر الله سعادتك سرحان نقول ما دام لسانك في الذكر لا تمنع من هذا ولكن ايه يستحب أو تؤمر بان يوافق قلبك لسانك يبقى الإنسان اللي بيصلي وبيعمل معصيه ما بترك الصلاه وانما بنامره بترك المعصيه وبيقولوش صلاتك مش نافعه فكذلك اللي بيذكر الله عز وجل وهو مشغول نقول له لا شغل القلب مع اللسان وشغل اللسان أفضل من عدم الشغل مطلقا وأقول ربنا عز وجل فاذكروني أذكركم انت لما تذكر الله نوعد أنت وانت جاي وقع في مشكلة ربنا يذكرك ربنا يذكرك يعني وجهك موقف أي موقف تجد الله معك الله تجده أمامك يذكرك فيخرجك من هذا الموقف يوفقك يسددك تحتاج أي أمر أنت شغال في الذكر تعرف الله في الرخاء وحتجت أي شيء تجد الله معك يذكرك فالله تبارك وتعالى يذكرك ان يقضي حاجتك يذكرك الله تبارك وتعالى ان يجيب دعاءك يذكرك الله تبارك وتعالى يوفقك يكون معك لان انت لما بتقول لواحد افتكرني او اذكرني يبقى تقصد منه ان يذكر حاجتك التي, التي تريدها منه فيقضيها لك فالله يذكرك فيفعل لك من الخير والاحسان والبر ويصرف عنك من السوء وغيره ما لا يخطر لك على بال ولا تعلم به فأنت في ذكر الله والله تبارك وتعالى يذكرك فينجيك ويرحمك ويلطف بك ويجيب دعاءك ويكشف ضرك ويكون معك وفي الحديث القدسي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير منهم فالجزاء من جنس العمل تذكر الله خاليا فأنت الله تبارك وتعالى يذكرك وأنت قريب إلى الله عز وجل تذكر الله عز وجل في ملأ ثناء على الله إعلاء لكلمة الله إظهار لشرع الله أي أمر من أمور الدين فهو ذكر لله عز وجل فالله يذكرك في ملأ خير منهم يباهي بك الملائكة ومن فوائد الذكر أنه يورث حياة القلب قال شيخ الإسلام بن تيميه الذكر للقلب كالماء للسمك فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء يختنق يموت فكذلك حال القلب الحال هنا الحال الروحي الإيماني وليس الحال الطبيعي ان الإنسان الكافر عايش واليهود عايش والمسلم عايش إنما حياة القلب هنا ليست هي حياة الانعام أو حياة طبيعية وإنما هي حياة الإيمان حياة القرب حياة المعرفة فالعارف بالله عز وجل إن غفل عن ذكر الله يختنق وهذا أمر يعني يشاهد في أحوال الدنيا أن الإنسان يختنق من كلام وينشرح من كلام ويختنق بسبب ذكر أمور وأن شرح بسبب ذكر أمور هذا أحوال طبيعية بالنسبة للناس فالقلب الحي الذي يعرف الله عز وجل لا يعيش بدون الذكر إذا فارق الذكر اختنق ومن فوائد الذكر أنه يورث جلاء القلب من صدأه وكل شيء له صدأ وصدأ القلب الغفلة والهوى وجلاءه الذكر والتوبة والاستغفار يبقى قسوة القلب وصدق القلب جلاؤه الذكر ومن فوائد الذكر أنه يحط الخطايا ويذهبها فإنه من أعظم الحسنات والحسنات ذهبنا السيئات المسألة مبنية على الأمر والأمر هو المقصود الأمر هو الترغيب في الذكر في كثرة الذكر في المداومة على الذكر الامر ما هوش صعب ليه ما هوش صعب لان الاناء لازم يكون مليان يا اما مليان بالباطل يا اما مليان بالحق المكان لازم يكون مشغول يا اما مشغول بالهوى او مشغول بحاجه ثانيه فانت ما تفكرش ان انت هتبذل جهد او انت هتستبدل جهد بجهد وشيء بشيء يعني انت لو نظرت الإنسان لا يذكر الله هو بيذكر بس بيذكر أشياء أخرى هو بيفكر بس بيفكر في حاجات تانية هو عايش بس عايش مع حاجات تانية دام صاحي يبقى هو مشغول يبقى هو إيه؟ مشغول فأنت مطلوب منك أن تكون مشغولا بالله سبحانه وتعالى هذا لا يكلفك شيء تستعين بالله عز وجل وتكون مشغولا بالله فتكون في حفظ الله ولا تكون في غفظ فكل هذه الفوائد عبارة عن حث وترغيب على كثرة الذكر قال صلى الله عليه وسلم من قال في يوم وليلة سبحان الله وبحمده مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر ومن فوائد الذكر أنه سبب لنزول الرحمة والسكينة كما قال صلى الله عليه وسلم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 إن شاء الله لغتال من ذلك إلا اللي... إحنا بنتكلم في الذكر كلمة إيه؟ الذكر. مش عايزك تسرح منه هل لك معاي لما يكون أنت مهموم مغموم دمك متعقر لأي سبب تقدر ترو يروق دمك وينشرح صدرك بيدك يعني واحد يقول لك ايه ما تزعلش نفسك خلاص لما يقولك لك ما تزعلش نفسك ايه اللي هتعمله مفيش زرار تتك عليه تلاقي ما انتش مزعل نفسك قوله معلش عليش تتغصب عني بس شوية كده مش جا بيحصل كده طب انت هتعمل ايه عشان بقى ينشرح صدرك تصلي وتقعد تذكر الله عز وجل تجد ان هذا الهم كان عبارة عن ايه شيء دخل نزل عليك دخل في قلبك أنت كنت كويس خالص وبعدين واحد عكر دمك يعني عكر دمك قال لك كلمة الكلمة دي أنا عملت فيك إيه؟ لا ارادي يعني أنت أصابك غم وركبك غم فأنت عايز زي ما جاء لا إراضي يخرج ويزور فكيف تزيله بالذكر لأنك تجلس وتعود تذكر الله عز وجل تذكر الله وتكثر من ذكر الله استغفار توحيد تهليل تسبيح صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم تجد انك فتره وتجد نفسك انشرحت وزال الهم وجاء مكان السرور وانشرح السرور انما تشغل دماغك وتفكر وهتعمل ايه وبعدين وتقعد تفكر وتعيد الموضوع وترجعه وانت مانتش غلطان وفلان اللي غلطان وتقعد تفكر من غير اللي انا بقولك عليه ده ممكن يزداد ويطول الغم فالذكر هذا رحمة. رحمة لأن أنت لو تخيلت نفسك حقيقة أمرك أنت متحرك بالله سبحانه وتعالى يعني الله يقلبك ويصرفك كيف يشاء كيف يشاء يبقى أنت تسلم لله عز وجل عايز ترتاح سلم لله واجلس واذكر الله تبارك وتعالى وتلاوة كتاب الله ودراسته منها درس تفسير القرآن مثلا أو تعلم القرآن وهذا أقل الدروس تجد عليه إيه؟ إقبال أقل درس تجد عليه إقبال يمكن درس القرآن حلقة تعليم أو تلاوة أو درس تفسير القرآن لأنه أعظم الدروس تقربك إلى الله وأعظم الدروس فيه فعليه أعظم صد من الشيطان فلا تقيس حلاوة الدرس بإيه؟ بانتباهك في الدرس وتلذذك بالدرس هذا ممكن يكون حظ نفس لأنه واحد بيشغل زهنك وعمل مثلا يقول لك حاجات جديدة عليك وبعد انت أنت في الآخر خلاص وما من الدرس قولي وانا استفدت ايه يعني حطيت ايدك على ايه فايده ليه حاجه قليل انما انت فعلا قعدت تسمع الدرس ولا ولا سرحت ليه لان الكلام حلو الكلام حلو فاواخد النفس وحظ النفس انما القرآن القران عظيم فمحتاج مجاهده لانه خلاف الهوى القران هو عين الحق فاحنا عايزين نفهم أنفسنا ما نحكمش على الدرس بإيه والفايدة بحظ النفس وإنما بميزان الشرع ومن فوائد الذكر أنه سبب الاشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل فمن عود لسانه ذكر الله صانه عن الباطل يعني يصعب عليه خلاف الذكر ومن يبس لسانه عن ذكر الله تعالى ترطب بالباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني انت لما تذكر الله عز وجل هيصعب عليك الغيبة والنميمة ومنها من فوائد الذكر أنه غراس الجنة كما في الحديث من قال سبحان الله, وبحمد سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة ومنها أنه العطاء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 وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه فعندك الباب مفتوح في قوله إلا رجل عمل أكثر منه وعندك التيسير والرحمة العظيمة جدا انه طلب منك مئة مرة والكرم والفضل العظيم انه رتب على المئة مرة عدل عشر رقاب عتق يعني عتق أجر عتق عشر رقاب مئة حسنة زياده على هذا محيت عنه مئة سيئة حرز من الشيطان كل هذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن فوائد الذكر أن دوام ذكر الرب تعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان العبد نفسه ومصالحها قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون يعني انت طبيعتك معووج ولما تذكر الله عز وجل تستقيم تتعدل سوف تذكر الله ذكر مستقيم يعني باحضور القلب ان غفلت اخطات ان غفلت اخطات خلاص كده يعني المساله لو واحد راكب دراجه والدراجه دي ماشيه مستقيمه لانه بيبدل انه ايه ببدل يقف عن التبديل هيقع ولا يفضل ماشي يفضل ماشي يعني حاجه بسيطه كده انما خليه وقف عن التبديل وقف وساب نفسه كده هيقع لازم يقع لان استقامته وهو شغال يبدل يبقى العجله بتحمله وبتسير وما بتوقعش لانه شغال يبدل وقف هيقع لانها لا تستقيم العجله متعرفش توقفها الا اذا ايه كانت شغاله انت شغال عليه فانت لا تستقيم إلا بالذكر إن غفلت أخطأ والذكر بقى أنواع يعني ما هو الذكر لذكر الصدقة ذكر للذكر ذكر والصلاة ذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذكر والتفكر في خلق الله ذكر والاعتبار بالآيات ذكر فالذكر أنواع كثير أن يكون الله على بالك أن يكون الله في قلبك أن يكون الله مذكورك يعني فكر ربنا دايما أول ما تنسى تغلط وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ومن فوائد الذكر أن الذكر شفاء لقسوه القلوب قال رجل للحسن يا أبا سعيد أشكو إليك قسوه قلبي قال أذبه بالذكر وقال مكحول ذكر الله شفاء وذكر الناس داء ذكر الناس انت لما يكون في ورطة والورطة ديا محتاج حد يخلصك في قسم في اي شيء وذكرت واحد الواحد ده له جاه فبينشرح صدرك افتكرت ان لك معرفة والمعرفة دي لها نفوذ فذكرك لهذا المعرفة مع قدرته ونفوذه وجاهه جعلك ينشرح صدرك وترجو قضاء حاجتك هذا بالنسبة للناس بالنسبة ايه للناس ولكنك تتصل به وتحاول الاتصال به حتى تقضى حاجته ولكنه لا يقضي حاجتك الا اذا كان لك خاطر عنده مش مجرد بس انك تعرفه هو كمن يعرفك فهو يعرفك قريبك اي حاجه يبقى هو يعرفك وانت تعرفه وهو له نفوذ ولازم تتصل به يبقى انت لما تيجي ولله المثل الاعلى يبقى لازم تتعرف الى الله والله يعرفك معرفه خاصه حتى إذا أردت الاتصال وجدت الخط مفتوح يعني أجاب الله دعائك فلا بد أن يكون لك خاطر جاه منزلة معرفة عند الله سبحانه وتعالى ولكن الله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين ورحم الراحمين وعفون يحب العفو مهما كان العبد وقع في الطرار يقول يا رب أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ربنا حليم سبحانه وتعالى والمطلوب أن تعلم أن ذكر الله عز وجل له معنى غير أو معنى أكبر من مجرد ذكر اللسان يعني ذكر الله له معاني لإن بينصرف معنى الذكر أنك تقول سبحان الله وبحمده أو لا إلله إلا الله أو سبحان الله لله أو تقرأ القرآن كمجرد يعني قراءة وهذا ما ينصرف إليه معنى الذكر وإنما معنى الذكر معاني كثيرة جدا أن تذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أن تذكر الله تعظيما وإجلالا ومهابة أن تذكر الله عز وجل رغبة ورهبة أن تذكر الله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا هذا معنى الذكر هذا معنى الذكر فهذا الذي يأتيك بكل هذه الفوائد وذكر الناس داء ذكر الناس داء دا. يبقى الواحد مثلا قالوا له لها مثلا في رمضان الترويح فهو دلوقتي ابتدى بقى يشتغل يرجع القرآن فابتدى يرجع كده فعاش مع القرآن وايه الحمد لله رق قلبه كده وابتدى يسمع ولقى الموضوع كويس فيجي الشيطان يقول له يبقى يا سلام ده الناس يبقى مبسوطين جدا منك ما يبقى ده ذكر ايه ذكر الناس الشيطان يذكره يوم هو رد فعله ايه رد فعله يمشي في الغفلة ويعيش الدور ويقول امتى رمضان يجي بقى واخد بالك ويفضل مركز على الربع اللي كان بيراجع فيه ده ويحاول يعني ايه يحافظ على شوية المشاعر اللي عنده دول علشان لما ييجي رمضان ويجي في الموقف ده يعيش اللي كان عايشه وينال الجايزة اللي هو كان جايزة ده بيذكر إيه؟ بيذكر الناس وده بيقرأ قرآن ولا يذكر الله وبيقرأ قرآن وهو أبعد ما يكون عن الله وبيقرأ قرآن غافل عن الله يبقى الذكر مش مجرد اللي اللسان بتحرك الذكر هذا له معنى عظيم فذكر الناس ده لأنه يستميل القلب يستميل القلب وايضا ذكر الناس، ذكر المحبوب الناس بتفكر بعض بالأغاني والاناشيد والاشعار والرسائل والكلام اللي هو كله في العشق والحب يذكر بعضهم بعضا فبيذكر هذا الذكر الأغنية ذكر لهذا العشق فبيعيش الدور بقلبه وبمشاعره وبمعاني الاغنيه ويعيش فيها فكل هذا بيبين لنا شيء ان الحياه لها معنى اهل الدنيا عايشين حقيقه الحياه اللي هي حياه الدنيا اهل الاخره مش عارفين يعيشوا الحياه الطيبه يعني عايز يعيش يعني من غير اي مشاعر لا لابد أن يكون علاقتك بالله تبارك وتعالى مفحمه مليئة بالمشاعر يكون حياتك مع ربنا سبحانه وتعالى حياة فيها جذب مجذوب إلى الله تبارك وتعالى ومنها أن الذكر يوجب, يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما يب عايز تعيش معي الكلام اللي نبله لك ده لان هذا الكلام هو الحقيقة أنت في ظلمة والله يخرجك إلى النور كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدوك يعني لازم تعرف هذه الحقيقة الأصل إنك في ظلمة والله يخرجك من النور إلى النور بالذكر بالطاعة بالاستغفار بالذكر فالله تبارك وتعالى يصلي عليكم كما قال عز وجل هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما الإنسان اللي عايز يعيش معنى الذكر يشعر بالحالتين ان لم يشعر بالحالتين يعلم أنه لم يعيش معنى الذكر بعد يشعر بالفرق بين حاله وهو في غفلة وبالفرق بين حاله وهو ذكر. أنت عندك فرق يعني أنت بتحس فرق بين أنت قلت الأذكار وموتش الأذكار قرأت الورد ومقرأتش الورد أنت بتذكر الله وأنت لا تذكر الله ولا المسألة كلها مسألة الأمرين سيان بس الفرق أن اللسان بيذكر الله أو, أو ممتنع ومنقطع عن الذكر فإذا كان الحالات عندك إذا كانت الحالات متساوية يبقى القلب لم يذكر الله بعد لان لو أنت عشت حالة الذكر هتعرف معنى حالة الغفلة إن هي خنقه وظلمه وقسوه وألم فهتستمر في الذكر ويعني أبشرك إن أنت يعني في حالة ذكر ولكن ما أقوله لك أمر نسبي يعني بتفاوت ولذلك بعض الناس يعني الورد من القرآن ولما اتسجن يعني ما كانش في مصاحف فأول ما توزعت وسمحوا بالمصاحف حس بفرق كبير جدا إن هو يعني ما كانش حافظ قرآن قد كده فرق بين إنه هو بيقرأ قرآن وأنه انقطع عن عن عن قراءة القرآن فالأمر يعني أنت في خير عظيم وفي بركة عظيمة من الله تبارك وتعالى وإنما أحدثك عن المنازل والترقي من المنازل والترقي أنك تشعر إذا غفلت عن الذكر تشعر بشيء شديد وظلم وشيء لا صبر عليه إذا غفلت عن الذكر ومن فوائد الذكر أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته كما في حديث أبي سعيد الخدري وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأحد لبعض الصحابة ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك قال آ الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا الله ما أجلسنا, أجلسنا إلا ذاك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن اتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكه حديث هذا في فايدة جديدة وهي ان أنت جالس بالدردش قاعد في المسجد بتقول الحمد لله لن كناش ملتزمين ربنا منع علينا بالالتزام واتباع السنة الحمد لله رب العالمين الواحد كان بعيد وربنا هداه للإسلام أو تقول أتقول الحمد لله رب العالمين فلان هذا من أهل العلم ربنا نفعنا به تذكر الله على ما هداك ومن به عليك يعني كلام ما هو كلام مأثور وإنما هو كلام شكر نعم بتعداد هذه النعم والاعتراف بها وشكر الله عليه هذا المجلس يرضي الله ويباهي الله به الملائكه ومن فوائد الذكر أن الأعمال شرعت إقامة للذكر واقم الصلاة لذكر إن الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر يقول ابن تيميه يعني الصلاه لها فائدتين اقامه الذكر والنهي عن الفحشاء والمنكر واقامه الصلاه للذكر أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر أكبر اجرا واعظم عند الله تبارك وتعالى فإن فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ولما فيها من ذكر الله عز وجل اعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر ومن فوائد الذكر ان اذامته تنوب عن الطاعات فعندك الفقراء المهاجرين اشتكوا يعني ما فيش فلوس عمره نتصدق فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا أحد يكون أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة يعني انسان يتصدق بالدينار والدرهم وانت لا تملك انت حاسس بقيمة الدينار والدرهم لانك فقير ولكن الله تبارك وتعالى مسألة الدينار والدرهم دي عنده ليست مثل عندك يعني الامر عند الله ليس كمثله عندك فعند الله عز وجل قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله اكبر أحب إلى الله وخير عند الله مما طلعت عليه الشمس فالفقراء أرادوا أن يدركوا الأغنياء فدلهم النبي على الذكر صلى الله عليه وسلم فجاء الأغنياء وذكروا الله وقالوا أذكر الصلاة مثل الفقراء فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الباب مفتوح في كثرة الذكر وأن الله تبارك وتعالى أن الذكر يعطي الذاكر قوة في قلبه وفي بدنه ولذلك في حديث فاطمة رضي الله عنها الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمها قال أنت أن يسبحها كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما ثلاثا وثلاثين وأحمدها ثلاثا وثلاثين ويكبر أربعا لما ذهب تسأل النبي عن خادم تسأله خادم خادما وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة فقال لها إنه خير لكما من خادم قال أهل العلم إن من, دواء من داوم على ذلك الذكر وجد قوة في يومه تغنيه عن خاتم وكثرة الذكر صفة المؤمنين وقلة الذكر صفة المنافقين قال تعالى ولا يذكرون الله إلا قليلا وقال كعب من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق ولهذا والله أعلم ختم الله تعالى سورة المنافقين بقوله يا أيها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون ومن الفوائد أن الذكر له لذة من بين الأعمال لا يشبهها شيء فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لا كفى به ولهذا سميت مجالس الذكر رياض الجنه فرياض الجنه ترتع فيها اي بذكر الله عز وجل فالسؤال ما طعم هذه اللذه وكيف تجد هذه اللذه ان تذكر الله كثيرا يعني انا عايز منك طلب الطلب ده هو الاتي أنا عايزك تحس بالكلام اللي إحنا بنقوله ده إحساس عملي فعلي فاعلي تخلو بنفسك وتظل تذكر الله عز وجل مثلا سبحان الله الحمد لله واللي لله الله سبحان الله الحمد لله واللي لله الله أنا عايزك تولي بقى أنا هفضل أقول كده لغاية ما حسي إني أنا وانا ساكت قلبي بيقول سبحان الله الحمد لله ولا إليه لله الله الله وبيقولي افتح افتح بقى لان أنت إيه يعني الذكر طالع من القلب خد بالك هيحرك لسانك وهتحس ايه لو ما فتحتش بقك وذكرت ان انت بتقاوم شيء حلو وان انت عشان تذكر الله عز وجل تحس ان انت بتتغذى بتتقوى مش عليك الذكر يخف عليك الذكر وتتمتع بالذكر امتى اما القلب يطهر ما القلب ايه يطهر الانسان اللي عنده جرح جرح والجرح ده فيه صديد او حاجه زي كده وبيطهروه بمطهر والمطهر ده بيؤلم فبيحط المطهر وبعدين ينظف يشعر بحرقان والم في الجرح وهو مطهر فإذا كان هذا الجرح تم شفاءه وبرئ وصار سليما وبعدين هات المطاهر حطه على الجرح لا يشعر بهذا الألم كل عوارض الغفلة بسبب ما في القلب من صدأ أو مرض أو صديد أو آفات فالنسان لا يصبر على الذكر وينام ويستثق للذكر ويسرح في الذكر لأن القلب لم يطهر فمحتاج تركيز الصلاة ثقيلة تعرف تصلي متركعة تعرفش اللي بيعرف يصلي متركعة بيصلي متين وثلاثمية وربعمين لانها ما هيش ثقيلة هي ثقيلة ما مفيهاش خشوع لأنها مفيهاش خشوع أول ما تيجي تصلي أول ما الآلة تتحرك والقلب يطهر تلاقيك انت الصلاه متعه والذكر نعيم الكلام ده انا أقوله طبعا واستغفر الله لانه الله الذي لا اله الا هو حالي وحالك انا بوصفه يعني احنا اصطلحنا يعني بنتكلم بتذكر بعضنا عشان ممكن الكلام يعني ايه يعني يحط الواحد في صوره ان واحد بيتكلم بقى عن حاجات اسرار مثلا ولا يعني حاجات استغفر الله وطوب اليه يعني ربنا يسترنا في الدنيا والاخره فالذكر هو ذي الحقيقة يعني ذي الحقيقة وربنا سبحانه وتعالى يهب لنا يعني هذا الفضل ويستعملنا في الذكر اللهم يعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يبقى المطلوب خطوة عملية خطوة عملية أنا عايز تفرغ للذكر تفرغ للذكر تفرغ وقت واذكر الله عز وجل اجتهد في الذكر حتى يتحرك القلب وفيذكر الله عز وجل وبعدين خليك عملتها مره اي ما نحكي على الكلام ده هتحس ان الكلام ده له واقع وتحن الى ايه الى الواقع بتاعه فتحاول تجربه ثاني وتالت حتى ايه يثبت قدمك في الذكر قال مالك بن دينار ما تلذذ المتلذذون بمثل ذكر الله عز وجل إذا قلنا الكلام ده هتلاقيه في مالك ابن دينار جاب الكلمات دي جابها منين؟ اا اسمه منين يا مصطفى؟ ها؟ يعني مالك جيبها من مسير؟ طيب خلاص. طيب منين؟ من التجربة عايشها. هو ده حال الصالحين. هم كتبوا لنا الأحوال كتبوا لنا الأحوال ودوام الذكر تكثير لشهود العبد يوم القيامة ومنها أن الذكر أفضل من الدعاء لأن الذكر ثناء والدعاء سؤال فالذكر نوع من الدعاء وهو الدعاء بالثناء على الله تبارك وتعالى وأنواع الذكر هذا هو الدرس القادم إن شاء الله يكون بعد رمضان ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد اللي إله اللي